وإن من قرية إلا نحن مهلفوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا وإن من قرية إلا نحن مهلفوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب Yeah, that we'll see that in